كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرور مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم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 تَبِ نِعْمَة رَبِّكَ بِكاهِنٍ وَلا مَجْنونٍ أَم يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ قُلْتُ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ أَم تَأْمُرُهُمْ أَحْلامُهُمْ بِهَذَا ام هم قوم طاغون ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون فلياتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين ام خلق قوم غير شيء ام هم الخالقون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 وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح هو إدبار النجوم